إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وقت فاسرته إلى يوم الدين أما بعد فمعشر الإخوة والأحبان واصل معا شرح هذه الأربعين النووي للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى معنا شرح الشيخ العلامة الدكتور الوالد صالح بن فوزان الفوزان شرحه الموسوم بالمنحة الربانية في شرح الأربعين النووية وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى الحديث الرابع والثلاثون وهو حديث بسعيد مرة أخرى بسعيد الخضري رضي الله عنه قد مر معنا قريبا الحديث الثاني والثلاثون وهو كذلك لأبي سعيد سعد بن مالك بن سينان الخضري رضي الله عنه أرضاه ومرت معنا ترجمة لهذا الصحابي الجليل أبي سعيد رضي الله عنه وسعيد كما مر معنا في سبقه هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سينان الخدري الأنصاري الخزرجي المدني وهو صحابي جليل من صغاري الصحابة رضي الله عنهم وأحد المكثرين لرواية الحديث النبوي عن صاحبها الصلاة والسلام فهذا الحديث كذلك هذا الحديث كذلك الحديث الرابع والثلاثون هو لابو سعيد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 رواها الإمام مسلم وقد ينقل كذلك بعض الأحاديث في الصحيحين فأكثر الأحاديث الموجودة في الأربعين النووية هي منا الصحيحين لله الحمد والمنا فهذا الحديث حديث بسعيد الخضر قاعدة كذلك من قواعد الدين فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالآحاديث التي جمع الإمام النووي رحمه الله كما مر معنا حرص رحمه الله على أن يجمع قواعد من قواعد الدين وحديث تتعلق بأصول الإسلام تتعلق بأصول الإسلام وحديث بسعيد الذي مر معنا قريبا كما قلنا الحديث الثاني والثلاثين قاعدة من قواعد الدين لا ضرر ولا ذراب وهذا الحديث كذلك ليبي سعيد هو أصل من أصول الإسلام فيما يتعلق بهذا الجانب العظيم من جوانب الإسلام ألا وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأن الإسلام لا يقوم إلا بهذا الإسلام لا يقوم إلا بهذا والمجتمعات لا تصلح إلا بهذا إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فكان هذا الحديث حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث كذلك هو قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام. هذا الحديث إخواني الكرام، قلنا أنه أورده الإمام مسلم القشير النسابور رحمه الله تعالى رحمة واسعه في كتابه الصحيح، الذي هو أحد الكتب المصنفه الصحيحة بعد صحيح البخاري بعد صحيح البخاري. فالإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث لأبي سعيد وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أورد مسلم هذا الحديث عن طارق بن شهاب وقال رحمه الله الإمام مسلم أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان مروان في خلافة مروان فجاء مروان لصلاة العيد فقدم الخطبة على الصلاة ونحن نعلم ماذا أن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم يخطب صلوات ربي وسلامه عليه فمروان مروان ماذا فعل قدم الخطبة على الصلاة كما يفعل في, في, في يوم الجمعة فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هناك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه أما هذا فقد قضى عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إلى آخر هذا الحديث ففي هذا الحديث كما ذكر الإيمان مسلم رحمه الله تعالى دليل على أنه لم يعمل بذلك أحد قبل مروان يعني ما في أحد قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد إلا مروان فلما أرد أن يخطب أنكر عليه هذا الرجل وبعد ذلك وافقه أبو سعيد الخضري رضي الله عنه أرضاه وذكر العلماء استشكالات قد تحصل فيما يتعلق ب... ب... بإنكار أبو سعيد رضي الله عنه وذكر هذا الإمام بن دقيق العيد رحمه الله في شرحه للأربعين النوية قال فإن قيل كيف تأخر أبو سعيد عن تغيير هذا المنكر حتى أنكروا هذا الرجل قيل يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا يعني لم يكن حاضرا في أول, في أول الأمر عندما شرع مروان في تقديم الخطبة وأن الرجل الذي أنكر أنكر عليه أنكر على مروان ثم بعد ذلك دخل أبو سعيد وهما في الكلام, وهما في الكلام فقال يحتمل هذا الصحابة يعني نعرف الصحابة وعدلة الصحابة وهم من أول الناس أمرا, يعني أمرا معروف وإنكارا للمنكر قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ويحتمل أنه كان حاضرا يعني أبو سعيد كان حاضرا لكن خاف على نفسه خاف على نفسه من حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار لا لابد من القواعد العظيمة رعاية المصالح در المفاسد بجلب المف... المصالح بجلب المف... المصالح ودر الم... المفسد الكبرى بالمفسده الصغرى إلى غير ذلك من التي ذكرها الفقهاء رحمه الله فابو سعيد قيل أنه لما رأى أن إنكاره على مروان قد يكون سببا في فتنة عظيمة فترك ذلك رحمه الله أو رضي الله عنه وسقط عنه الإنكار. قال يحتمل كذلك أن أبو سعيد هم بالإنكار. فبدره الرجل ثم وافق أبو سعيد على هذا والله تعالى أعلم. والله جل وعلا أعلم. المهم أن يعني هذا الحديث ورد في يعني ورد في هذا الباب. ورد في هذا الباب. ولذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى وبيّن أنه ورد. عندما أنكر أحد من الناس أراد أن ينكر على مروان ثم وافقه بعد ذلك أبا سعيد ومنهم يعني جاء في بعض جاء في أحاديث في أحاديث أخرى مما اتفق عليه البخاري ومسلم وأخرجه في صلاة باب العيدين أن أبا سعيد هو الذي جذب, جذب بيد مروان حين أراد أن يصعد المنبر جاء في الصحيحين أن أبو سعيد هو الذي جذب مروان لما أراد أن يسعد ليخطب فجذبه أبو سعيد فكان جميعا وكان يعني جميعا كان أبو سعيد ومروان فا فحصل هذا قيل لأبي سعيد ويحتمل كما ذكر العلماء أنهما قضيتان أنهما قضيتان يعني عندما أنكر الرجل فوافقه أبو سعيد لعل هذا يكون في في خطبة عيد أخرى ثم أبو سعيد رضي الله عنه أنكر عليه لما أراد أن يقدم مرة أخرى الخطبة على الصلاة يوم العيد لأن الصلاة تسبق الخطبة فجذبه أبو سعيد رضي الله عنه ثم منعه يعني من, من أن يخطب فلم يستجب وبعد ذلك قال هو أبو سعيد يعني هذا الحديث المشهور من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان وهذا ايها أخ الكرام قد يريد استشكال عند بعض الناس يقول ها يعني أو ممن يصطادون في الماء العكر كما يقال ويبحثون عن مثل هذه الاحاديث لينفثوا شبههم وهم لم يفهموا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام اصلا لم يفهموا عمل الصحابة وما كانوا عليه فتيلقفون بجهلهم مثل هذه الأحاديث فيقومون و يدعون أنهم ينكرون على الأمير أو على الحاكم على رؤوس المنابر وفي الصحب وفي في كل مكان أن هذا هو الواجب وأن هذا هو الأمر معروف النهي عن المنكر الذي كان في زمن الصحاب وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح لأن الطريقة تختلف الطريقة تختلف وجميع الإنكارات جميع الإنكارات التي وردت عن السلف إنما كانت في حضرة الأمير فالأمر يختلف ليس كما يفعله بعض الناس لأن أبي سعيد متى أنكر أنكر على مروان وهو حاضر معه فهنا يجوز الإنكار كما قال العلماء لأن جميع الإنكارات التي الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم فهناك فرق كبير إخواني كرام بعض الناس قد يتخذ هذه القضية وفعلا انتخذ الخوارج وعدد من هؤلاء يعني عدد من الجماعات الحزبية التي تدعو إلى الخروج والمظاهرات والانتفاضات وغير ذلك أخذوا مثل هذه الأحاديث وجعلوها أدلة عندهم لتكون سببا للخروج على الحاكم أو للنهوض لإنكار المنكر بالطرق الغير الشرعي التي نراها التي تسبب الفساد في البلاد والعباد وهذا كله منكر لأن جميع الإنكارات التي حصلت في زمن السلف إنما إنكارات كانت في حضرة الأمير أو الحاكم وهناك فرق هناك فرق كبير إخوان الكرام كما بين ذلك العلماء فرق كبير بين الإنكار والأمير حاضر وبين الإنكار والأمير غير حاضر هناك فرق كبير جدا قد ذكر هذه المسألة العلم ابن عثيمين رحمه الله في تفصيله بين الإنكار العلني والإنكار الذي يكون سرا فالإنكار العلني على الحاكم لا بد أن يكون في حضرته ولا بد أن يكون الأمير أو الحاكم حاضرا هناك فرق لماذا قال رحمه الله تعالى لأنك إذا أنكرت والحاكم موجود أنكرت عليه فيستطيع هو يندافع عن نفسه فإذا كان الصواب معه والخطأ معك رد الخطأ وبيّن الصواب وبيّن الصواب فتعطيه فرصة ليدافع عن نفسه أما إذا كان الـ الـ الإنكار سرا أو ليس في حضرة هذا إذا كان هذا الإنكار ليس في حضرة الحاكم فلا يستطيع الحاكم أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يبين الخطأ من الصواب ولا ندري فعل هذا الفعل أم لم يفعل أقال هذا القول أم لم يقول فهناك فرق إخوان الكرام فيما يتعلق بالإنكار في الإنكار يعني مع كون الأمير حاضرا والإنكار مع كون الأمير غائبا فرق كبير جدا شوف أنت الآن لو أحد من الناس تكلم في غيبتك لا ترضى هذا الأمر تقول لماذا لم يأتي ويكلمني أو يشرح لي وأبين له سبب فعلي كذا وكذا وسبب قولي كذا وكذا فتريد أن تدافع عن نفسك فإذا ما ذلك بالأمير الذي تدين, تدين له الحكومة والعسكر والناس والبلاد وغير ذلك فذا لا يرضاه ولذلك كان هذا الأمر سببا في فتن عظيمة في بلاد, في بلاد المسلمين فعلينا أن نعي هذه الأمور إخواني الكرام ولا يلبس علينا من يلبس من أصحاب الشبهات من الخوارج وغيرهم من هؤلاء الجماعات الحزبية التي تجعل هذه الأحاديث منطلقا لحركاتهم ومنطلقا لمآربهم ومنطلقا لنشر الفوضى والفساد في بلاد المسلمين فهذا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنما جميع الإنكارات الوارد عن السلف إنما كانت في حضرة الأمير في حضرة الأمير وهذا يعني بإجماع العلماء نقل الإمام النوو الإجماع هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولذلك قد, قد يأتي أحد من الناس كذلك ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن ينصح لي سلطان لكن أكبر الحديث يأتيون بحديث مثلا يقولك من يعني الواجب الإنكار على, على السلطان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا الحديث قال من أراد أن ينصح لي سلطان بأمر فلا يبده له علانية الله أكبر وهذا الحديث روا صحوا الحاكم والإمام الألبان رحمه الله تعالى وكثير من من من هؤلاء الجماعات وهؤلاء الطوائف الذين يرون الخروج على الحاكم فيردون مثل هذا الحديث ويضعفون الغير ذلك المؤمن الحديث صح ورجاله رجال الصحيح وثقات كما بين العلم الألبان رحمه الله تعالى رجال الإسناد رجال ثقات والاسناد صحيح كما بين ذلك الشيخ الالباني رحمه الله تعالى المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال مبينا هذا الأمر الذي ذكرنا والذي كان عليه السلف من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر قال فلا يبده له علانية أي لا تشهر به على المنابر وفي المقاهي وفي الطرقات وفي كل مكان قال فلا يبده له علاني ولكن يأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه الله أكبر فإذا هذه القاعدة إخواني كرّا هكذا نتصرف مع الحاكم ينبغي أن نراعي المكان التي هو فيها و يعني المكان التي هو فيها وكذلك الوجها والإمارة والحكم الذي أعطاه الله عز وجل فإذا لا نفتح بابا من أبواب الشر ونكون نحن سببا في الفساد والإفساد وإلا ما علينا أن نرجع إلى صنة النبي عليه الصلاة والسلام ونعي هذه الأحاديث ولا نأخذ هكذا على ظاهرها ونحن لا نفهم المقصود ونال نفهم يعني التطبيق الحقيقي لهذه الأحاديث فسلفنا الصالح علموا كيف يطبقون ذلك بسعيد لما أنكر أنكر في حضرة الأمير ولم ينكر في غيبتي ولم ينكر في غيبتي نعم ف... فلذلك يعني هذا وارد في, في أحاديث كثيرة عن السلف نحن نبين هذا الأمر لأن وقعت فيه شبهات وقعت فيه مصائب وكان عدم فهم هذا الأحاديث فهما صحيحا وجيدا سببا في سفك دماء الآلاف إن لم نقل الملايين من المسلمين إن لم نقل الملايين من المسلمين لأن هؤلاء أهل البدع وهؤلاء الحركيون الذين يتصيدون مثل هذه الأحاديث والشبهات فينفثونها في قلوب الناس فتصبح قواعد عند الناس صلى الله العافية وذلك أشوف الغالب يعني عند السلف أنه ما كانوا ما كانوا ينكرون حتى في حضرة السلطان وإنما كانوا ينكرون عليه سرا لا علنية هذا الغالب, هذا الغالب لأن هذا هو المشروع المشروع الإنكار عليه ووعظه سرا لأن الغالب أن المجاهرة بالإنكار على ولي الأمر تؤدي إلى فتن لا حصر لها إلى تهييج الشر والفتن كما هو حاصل في بلاد المسلمين إذا كشوف أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيحين عثمان رضي الله عنه صلى بالناس أربع ركعات في ميناء ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين صلوات ربي وسلامه عليه فجاء الناس فقيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه ألا تدخل عليه يعني الناس انكروا على أسامة كيف لا تنكر على عثمان فبين لهم رضي الله عنه وأرضاه قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم قال, قال لهم إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه الله أكبر قال لهم وما يدريكم أني لم أنكر عليه يعني أنكر عليه حتى تعلموا أنكم أني أنكرت عليه وتسمعوا بهذا الأمر فأنا أنكر عليه بيني وبينه ولماذا أخبركم وأنكر عليه علنية فأنكر عليه مسلم زيد وبين لهم قال لهم أني لا أكون سببا في فتح باب فتنة يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في تعليقه على ما قال أسمى بن زيد قال قوله دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه يعني في المجاهرة بالنكير والقيام بذلك على الأمر وما يخشى من سوء عقباه كما تولد من إنكارهم جهرا على عثمان بعد هذا وما أدى إلى سفك دمه واضطراب الامور بعده وهذا فيه التلطف مع الأمر وعرض ما ينكر عليهم سرا وكذلك يلزم مع غيرهم من المسلمين ما أمكن ذلك لأن هذا هو قاعدة إخوان الكرام فما أحوجنا إلى مثل هذه المعاملات والآداب فيصلح ويحسن حال الراعي والرعية الراعي والرعية ولذلك يعني يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي يقول لما رجب يقول وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظه سرا حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإن وبخه هكذا يقول الحفاظ الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم يعني كان هذا معروف عند السلف أنه من وعظ أحد من الناس لا نتكلم حتى الأمير يعني حتى ولو أحد من الناس من عوام الناس من انكر عليه علانيه فليست نصيحه فليست هذه نصيحة وانما هذا وبخه ومن وعظ اخاه بينه وبينه فهذه نصيحه واصرار النصيحه لولي الامر فإذا يساهم في ماذا يساهم في قبولها ويدفع المفاسد العظيمه التي تكون سببا في الفساد والشر والفتن وهذا كله بسبب اشهار هذه النصيحه وعدم الاصرار بها يقول العلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ومن دقيق الفتنه أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ قال فتحمله رتبته على نصرة الخطأ وذلك خطأ ثان ولكن قال تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره انتهى رحمه الله تعالى في كما في الطرق كما انتهى من كتاب رحمه الله تعالى المهم أن هذا ليس من منهج السلف وقد ذكر علماء منهم الشيخ بن باز الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاد وذكر ذلك على المنابر لأن هذا يفضي إلى الفوضى وعدم السمع في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع قال رحمه الله تعالى العلم ابن باز قال ولكن الطريق المتبع عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتاب إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجهوا للخير أما إنكار المنكر بدون ذكري أما إنكار المنكر هكذا يعني علانية وليست في حضرة الأمير فإن هذا من التشهير ومن الفساد الذي لا يرضاه الله عزوجل لا يرضاه الله عزوجل فإذا إخوان الكرام هذه طريقة السلف وبعض الناس يفهم من هذا خنوع وذل وأن أهل السنة والجماعة له من السلف الصالح ناس أصحاب يعني حكام صلا علماء صلاطين كما يصفون علماء كما يصفون علماءنا يقول هؤلاء حكام صلاطين حكام بلاب وهؤلاء يقبلون الأيدي وهم يعني حتى نسأل الله سلما منهم من يكفر العلماء يقول هؤلاء عبيد الصلاطين إلى غير ذلك مما قال قالوا قالوا هذا قديم المعتزل قالوا هذا في العلماء وقد انتقسوا الحسن البصري وغيره من العلماء قالوا ما يعني هؤلاء علماء صلاطين وعلماء كذا وكذا لأنهم كانوا يرون الخروج على الحاكم ونفس الشيء يرون من يتكلم في الحكام فينوا على نفس المنهج وهو من منهج الخوارج لأن منهج أهل السنة والجماعة على سلف هذه الأمة منهجهم الإنكار لأن بعض الناس يظن أن السلفيون لا ينكرون لا من قال هذا الكلام بل الحمد لله من, من عهد الصحابة إلى يومنا هذا وهم ينكرون لكن بالطرق الشرعية ليست بالطرق الفوضوية وإنما بالطرق الشرعية كما بين النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له نصيحة لذو سلطان فلا يبديها له علانية وليأخذ بيده شوف التلطف مع الأمراء والطريقة الصحيحة التي ينبغي أن نسلك وليس معناها السكوت عليه لا وإنما معناها أن نتخذ الحكمة في وعض الأمراء وليس معناها أن نسكت على المنكر وخنوع وذل وخضوع وعبادة أن نعبدهم من دون الله عز وجل بالله وإنما أهل السنة والجماعة يتخذون الطرق التي فيها حكمة الطرق التي تكون سببا في الإصلاح بين الناس في الإصلاح بين الراعي والرعية هذه طرق أهل السنة والجماعة ليست كطرق غيرهم من أهل البدع الذين لا يريدون إلا نشر الفتن والشر ولو كان على حساب سفك دم المسلمين فالأمر يختلف هؤلاء ناس مصلحون السنجما على منهج السلف الصالح وهؤلاء ناس مفسدون الخلف الخلفيون الذين هم على منهج الاخوان ومنهج الجماعات البدعية والحزبية ومنهج حسن البنا وسيد قطب وغير هؤلاء الذين نسأل الله العافية يدعون الناس إلى الخروج وإلى التفجيرات وإلى حرق المساجد وتفجير القناطر وغير ذلك مما هو معلوم معروف في كتبهم فهناك يعني اختلاف كبير جدا وهناك فرق كبير جدا بين الانكار بينك وبين يعني أن يكون الأمير حاضرا وأن يكون غائبا وليس معناه أن هل سنوات لا ينكرون بل ينكرون والعجب اخواني الكرام في هذه المسألة وهذا الكلام يعني يطول لا نريد أن نطول في يعني نطول هذا الكلام وأن نستطرد أكثر من اللازم لكن يعني الشيء يعني الشيء بشيء يقال والشيء بشيء يذكر فتجد عدد من الناس للأسف في بلاد المسلمين تجد المعاصي ظاهرة الكبائر موجودة في كل مكان بل الشرك بالله عز الذي هو اخطر الذنوب والمعاصي ويرون هذا عيانا ويمرون عليه والله كثير من هؤلاء لا ينكر لا ينكر ذيبة لا ينكر المعاصي من زنا وشرب الخمور، لا ينكر على الناس الشرك والبدع والخرافات وغير ذلك من الأمور التي هي ترى عيانا جاره قريبه ربما ابنه ربما أحد من أقربائه ابن حيه الناس في كل مكان ويرى هذه المنكرات ولا ينكرها ما تجد أحد أحد من هؤلاء الناس ينكر هذه المنكرات الظاهرة سبحان الله أمر عجيب فإذا كان الأمر يتعلق بالحاكم الكل يتكلم ينكر هذا الحاكم فاسق هذا عدو الله قبحه الله لعنه بل حتى وصفوهم بأنهم يهود وأنهم عملاء للصهاينة وأنهم كفار وأنهم كذا وكذا نسأل الله لنا ولكم العمل يتهمون بالنفاق هذا والله ليس من العدل والله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يسأل علي أن يعدل في القول حتى ولو كان مع ألد الخصوم ومع الأعداء ليس أنا لا يعدلون نحن لا نعدل وإنما علينا أن نكون من أهل العدل إخواني كرى فهذا الفرق بيننا وبين أهل البدع فاذا هذا الحديث سبب ورود هذا الحديث هذا يعني هذا ما قلنا وذكر إمام مسلم إنكار بسعيد الخدر رضي الله عنه مروان لما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة يقول الشيخ صالح عوزان والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله من الأقوال والأفعال والتصرفات وسمي منكرا لانه قال تنكره الفطر والعقول السليمة الفطر والعقول السليمه نعم ويعني وهذا لا بد ان يكون منكرا لا بد ان يكون منكرا يعني ليس اي شيء تراه فهو منكر وإذلك العلماء حددوا هذا أنه لا بد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع بأن هذا منكر يعني يتفق عليه المنكر والمنكر عليه يتفقون على أن هذا منكر واضح أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فلا ننكر يعني واحد أحد من الخطبة أو الدعاه أو الوعاظ أو أحد من الأمراء أو الحكام أخذ بمسألة معينة في في مسائل الخلافية في الفقه, مثلا في مسائل خلافية في الفقه رأى مسألة معينة فلا ينكر عليه لأن هذه من مسائل الاجتهاد وإنما ينكر على الأمور الواضحه البينه التي يتفق عليها الجميع التي يتفق عليها الجميع فهذا المنكر أما المعروف فهو, أما المعروف فهو أمر فهو ما أمر الله به ورسوله فهو ما أمر, أمر الله به ورسوله وسمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمه وهذا جانب عظيم في الإسلام قال الله عز وجل ولتكم منكم امه يدعون إلى الخير يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله <تصفيق> فميز الله جل وعلا هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بخلاف أهل الكتاب فإن الله أوجب عليهم أمر معروف وأنه عن المنكر لكنهم لم يقوموا بذلك لم يقوموا بذلك وإذلك الله عز وجل عليهم سبحانه وتعالى كما في قوله جل وعلا لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لماذا لعنهم الله عز وجل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه صلى الله عليه وسلم. فلعنهم الله جل وعلا بسبب ذلك واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل وهذا إخواني الكرام هذه الآية قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من كان على هذه الحال وعلى هذه الصفة أنه يرى المنكر ولا ينكره بل يجلس هؤلاء ويجلس معهم ويضحك معهم ويمازحهم ولا ينكر عليهم فإنهم ملعون ملعون مثل هؤلاء لأن الله عز وجل هؤلاء لماذا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه سبحان الله فالإنسان إذا رأى المنكر ولم ينكر ويأتي بهذه المراتب المراتب الثلاث التي هي في هذا الحديث فإنه يدخل في هذه اللعنة لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لساني داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعيسى يعت... مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لماذا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فاعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فاعلوه فلذلك يا اخواني الكرام الله عز وجل اوجب علينا وليس كل اهل الكتاب تركوا الامر معروف والنهي عن المنكر ولكن منهم القام بذلك والله عز وجل لا يظلم احد ولذلك الله عز وجل أثنى على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولو كانوا من أهل الكتاب ولو كانوا من أهل الكتاب كما قال الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون, يتلون آيات الله انا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالله عز وجل أثنى على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوجب الله عز وجل على هذه الأمة أوجب الله عز وجل على هذه الأمة أن تأمر معروف وتنهى عن المنكر لأن ذلك إصراح للمجتمع فالمعاصي والمخالفات لا شك إخواني كراء سبب للهلاك والدمار وعلاج ذلك بالأمر معروف والنهي عن المنكر وهو نصيحة, نصيحة للمأمور والمنهي وليس من باب التدخل في أمور الناس كما يقول أهل النفاق يقولون الأمر المعروف والنهي عن المنكر وصاية على الآخرين وتدخل في أمور الناس فيقال لهم هذا ليس من باب الوصايا أو التدخل وإنما هو من باب الإصلاح والنصيحة فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا والله من محبتي والإشفاق عليه أما إذا تركته فقد غششته فان لم تنصح له فقد غششته كثير من الناس هكذا يقول لك ما تتدخل في ما تتدخل ما ما في أموري كيف تنكر عليه هذا هذا شأني وليس شأنك نعم لكن لا بد ان ابين لك لا بد أن أنكر عليك حتى لا ألام عند الله عز وجل سبحانه وتعالى وربما يهديك الله جل وعلا بسبب هذه النصيحة الموعظة وتكون سببا لهدايتك وكم من الناس كانت كلمة واحدة سببا في هدايتهم والأمثل على ذلك الكثيرة لا تعد ولا تحصى وكم من السلف من علماء السلف كانوا منهم من كان من قطاع الطرق ومنهم كان يعزف الموسيقى أو ثم تاب الله عز وجل عليهم بسبب كلمة سمعوها وآية من كتاب الله عز وجل فتابوا إلى الله جل وعلا فتاب عليهم فاصبحوا من كبار العلم كمن المبارك قيل وكذلك الفضل بن عياض وغير ذلك ممن ذكر في سيراتهم أنهم كانوا في أول الأمر أصحاب معاصي وغير ذلك ثم بسبب آية أو أمر معروفة ونهي عن المنكر تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فإذا الأمر معروف والنهي على المنكر ليست تدخل في شؤون الغير بل هذا واجب أوجبه الله عز وجل علينا جميعا حال الله يعني بعض الناس عندهم فهم, فهم غير مستقيم فيما يتعلق بهذا الأمر قولك ما تدخل نعم أنا ما أفرد عليك إلا إذا كان هناك حاكم إذا كنت حاكمة فالرجل مثلا يقول هذا الكلام ثم هو في بيته لا يرضى أن أحد من أولاده أو أهله يخالفه فقد تقول لك المرة زوجتك لا وصية لك عليه هل يسكت الإنسان لا بل الوصية أنت وصية عليها لأن الله يسألك والله يسألون عن هذا الأمر وذلك النبي يبين قال أن تنكر المنكر بيدك فلم لم تستطع فبلسانك فلم تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان نعم فهذا من التعاون على البر والتقوى إخواني الكرام وليس من التدخل في شؤون الناس وإنما هو من التعاون على البر والتقوى كما بين ذلك العلماء رحمه الله تعالى ومحبة الخير للناس نعم والله جل وعلا وصف المسلمين بالتواصل بالحق فهو وصية وليس وصية على الناس كما قال الله عز وجل وتواصل بالحق وتواصوا بالصبر فإذا هذا جانب عظيم بد منه والنبي عليه السلام والسلام ضرب مثلا للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يقع في المعاصي فقال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله جل وعلا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب يعني استهموا اقترعوا على سفينة أيهم يكون في الدور العلوي وأيهم يكون في الدور السفلي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 مثل الأخيار, مثل الأخيار من الأمة وأهل الرأي وأهل الدين والذين في أسفل السفينة مثل أهل السفاهة وأهل المخالفات فالذين يأتون بالمركرات مثل الذين في أسفل السفين والذين ينهون عنها مثل الذين في أعلى السفينة وكان الذين في الأسفل يصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء ثم إنهم قالوا نؤذي من فوقنا فلعلنا نخرق في جانبنا خرقا في السفينة نأخذ الماء من جانبنا مباشرة ولا نصعد ولا نؤذي من فوقنا ومعلوم أن السفينة إذا خرقت دخلها الماء وغرقت وهلك من فيها فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ضربه للعصات الذين يريدون أن يخرقوا سفينة الإسلام لأن الإسلام هو السفينة التي تنقذ من الهلاك والغرق ولو ترك الأعلى الأسفلين وما أرادوا هيكوا جميعا ولذلك يأخذون بأيديهم إذا أخذوا بأيديهم نجوا جميعا نجحوا ونجوا جميعا وهذا مثال واضح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضربه نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر المعروف والنهي عن المنكر أمان للناس من الهلاك أمان للناس من الهلاك نعم ولهذا لما نزل العذاب على بني إسرائيل من نجى منهم الذي نجا منهم من كان يمر بالمعروف وينهى عن المنكر الله عز وجل قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فعند نزول العذاب من ينجو عند نزول العذاب لا ينجو إلا من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والباقي الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يهلك يهلك مع الهالكين ومع العصات ومع المنحرفين. فالنبي عليه السلام والسلام يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفية الأمر معروف وكيفية النهي عن المنكر. وهذا أمر يقدر عليه الجميع. ولكن فرع في المصلحة والمفسد ولذلك النبي ضرب عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث هذه يعني الطرق الثلاثة عليه السلام والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا ويعني انتبه لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم يعني لم ينقلك ولم تسمع فقط ولم يقال تقرأ في الجرائد وتقرأ في الصحف وترى ذلك في الشاشات وتلفز من رأى منكم أنت رأيت المنكر منكرا معلوما عند الخاص والعام أنه منكر ليست مسألة يعني الإنسان فقط ربما راها في منامه أو ربما الإنسان شيء في عقله يظن أن هذا منكر وهو ليس منكر وإنما يريد فقط أن ينكر كما ينكر على الحكام وغير ذلك وإنما لابد أن يكون المنكر, أو لابد أن يكون المنكر والمنكر عليه عندهم هذا المنكر معلوما وبين وواضح وإلا فلا يجوز أن ينكر الإنسان وهو لا يدري هذا منكر أم ليس بمنكر, بمنكر لكن لا ينكر إلا إذا تحقق فعلا أن هذا منكر وكيف نعرف أنه منكر بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإذا قال من رأى ولم يرى لك لم يرى لك وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال قال إلا أن تروا كفرا بواحا لما سئل عن الخروج عن الأمير النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نهاهم عن الخروج عن الحاكم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان الله أكبر يعني انظر إلى هذه التأكيدات المهمة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا يعني أنتم لا يرى لكم ما تقول فلان رأى قرأتم في الجريدة الحاكم الفلاني فتح كذا وعمل ملاهي واستقدم الفصاق من المغنيين و جعل كذا وكذا وكذا هل أنت رأيت هذا الأمر هل أنت رأيت الحاكم يفعل هذا قال الا أن تروا كفرا يعني هذا الكفر لابد بد أن يكون عندك رأي العين رأيته الا أن تروا كفرا بواحا يعني بواحا ظاهرا منتشرا واضحا عندكم هذه العندية مهمة عندك عندكم فيه من الله برهان يعني عندك فيه الدليل أنت عندك تعلم أن هذا كفر بدليل الكتاب والسنة مش قرأ لك وسمعت ورئي لا وهذا ونق... الذي نسمع كثير من هؤلاء الخوارج من أهل الفتن يصعد من ربما ويخطب الجموع ويقول سمعت ورأيت سمعت مثلا وقرأت أو قرأت في الجريدة تأتي يخطب خطبة الجموع ليقرأ على الناس جريدة الله والناس كلهم قرأوا الجريدة في البيت وكلهم يعلمون ما تريد أن تقول لهم في الخطبة لكن علموا الناس التوحيد علموا الناس العقيد الصحيح علموا الناس القواعد والأصول الله أكبر فإتي هؤلاء يبتنون الناس بالسياسة والسياسة ساسا يسوس سياسة مبنية على الكذب والغش والنفاق لغير ذلك فجعلوا هذه المنابر لغير ما أسست له والله المستعان فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليغيره بيده معناه يغيره بيده يزيله بيده بسلطته وهذا ينطبق على من عليه ليس كل أحد كما فهموا بعض الخواج فخرجوا يضربون الناس ويهددونهم ويعني يبرحونهم ضربا كما حصل في زمن يعني في, في, في وقت من الأوقات أذكر أن بعض الخواج ممن كانوا يقرؤون هذه الحديث فكانوا يخرجون بمجرد ما يرون العصات أو البنات العاليات وغير ذلك فكانوا يشبعونهم ضربا ربما قتلوهم هذا ليس له السلطة وإنما عليه أن ينصح ويعد. ليس بيده لأن أصحاب السلطة من ولاه الأمور ورجال الحسبة هم الذين لهم السلطة بتغيير المنكر بأيديهم الذي له السلطة بيده مثلا صاحب البيت قد يكون لك السلطة بيدك صاحب البيت في بيته مع أولادك مع أهلك مع بناتك فلك السلطة فهنا يجوز لك أن تغير المنكر بيدك لأن لك سلطة وإمارة وأنت راعن ومسؤول عن رعيتك فالرجل في بيته له السلطة له السلطة في بيته أن يزيل المنكر بيده من بيته ولا يقره ولا أحد يعترض عليه يعني حتى ولي الأمر لا يعترض عليه في, في, في بيته ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبلسانه أي من ليس له سلطة ولكن عنده علم وبصير فهذا يغيره بلسانه فيبين للناس يعيذ الناس يذكر يخطب ويبلغ ولات الأمور أهل الحسبة عما وقع من أجل أن يغيروه يبلغ نعم من يغير بيده ويرفع اليه الأمر فهذا الإنكار باللسان هذا الإنكار باللسان فإذا رأينا منكر ما نستطيع فنستطيع أن نغير نبلغ السلطات لذلك عدد من الناس يظن أن هذا تعامل أو يظن أن هذا من الخيانة أنك تبلغ عن بعض المجرمين وهؤلاء المف... هؤلاء المفسدون الذين يفسدون في الأرض لا إنما هذا واجب عليك إذا رأيت من يطغى ورأيت من يضر الناس ويظلم الناس وأنت لا تقدر عليه فتبلغ السلطات المعنية حتى يستريح الناس من شر هذا الإنسان أما أن تسكت وترى المنكر ولا تستطيع أن تغير ولا شيء ثم تقول أنا حتى بقلبك لا تستطيع أن تغير وإنما إذا عندك الاستطاع لتغير بلسانك وتذهب إلى السلطة وتخبرهم بفلان الظالم وفلان المجرم وفلان العاصي وموجود فهذا واجب على الجميع إخواني الكرام نعم لذلك النبي قال فإن لم يستطيع فبلسان ما عندك سلطة فإنك تبلغ السلطات تبين لهم تنصح تعظ وترشد الناس فهكذا التغيير قال فإن لم يستطع فبقلبه من ليس عنده علم ولا عنده معرفة ولا يعرف كيف ينكر المنكر أو أنه عنده علم وعنده معرفة لكن قد يكون ممنوع من الكلام فهذا ينكر بقلبه فعليه أن يبغض هذا المنكر وأهل المنكر ويعتزل ويبتعد عنهم فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك إنكار المنكر أقله بالقلب, أقله بالقلب. وإذا ترك المسلمون إنكار المنكر كانوا كما في, الآية السابقة, من كانوا في, كما في الص... الآية السابقة التي مرت معنا كانوا كهؤلاء الذين لعنهم الله عز وجل بن إسرائيل قالوا قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فإذا لا بد أن ينكر المنكر إما باليد وإما باللسان أو بالقلف وهذا أضعف الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الرواية في عند الإمام مسلم الحديث عبد الإمام مسعود قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل حبة خردل يعني يدل على أن العمل من الإيمان فإن كان المنكر عمل. العمل وعده النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان فقال ذلك أضعف الإيمان وهذا في إخواني الكرام كذلك كما هي عاقدة السنة الجماعة أن الإيمان يزيد وينقص فهنا النبي يقول أضعف الإيمان دليل على الإيمان الإيمان ينقص حتى يبلغ مثقال حبة من خردل ويزيد إلى ما شاء الله جل وعلا فالإيمان إذن يزيد ليس على حد سواء في قلوب الناس وإنما يزيد زيادة ومنهم من إيمانه ضعيف فهؤلاء فالناس ليسوا على حد سواء فيما يتعلق بالإيمان فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه ضعيف ومنهم من هو بين ذلك ومنهم من بين ذلك فهذا الحديث حديث عظيم إذا طبقنا إخوان كرام وفهمنا هذه الأصول والقواعد ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه نظام الأمر معروف والنهي عن المنكر، ودل على أن المنكر لا يترك بدون إنكار ولو بالقلب ولو بالقلب، وإذا أنكر العبد المنكر بقبله بقلبه، ابتعد عن أهله ولم يخالطهم لم يجالسهم، أما ان يخالطه يخالطهم ويجالسهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقول أنا منكر بقلبي، فهذا ليس بصحيح. هذا ليس بالصحيح ولو كان منكرا بقلبه لابتعد عنهم لألا يصيبه ما أصابهم نعم أما إنسان يرى المنكر ويجلس معه ولا ويشرب معه ويضحك معه ويمازحهم فهذا موافق لهم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعد الحديث عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء مما يجلس على مائتين يدور عليه الخمر هذا بعض الناس يجلس يقول كلا ما أشرب وإنما يعني هؤلاء سأعرفهم وأصدقاء لي وعندهم هذه المعصية نسأل الله أن يعفو عنهم لكن أنا ما اهتم بهذه الأمور فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرع من هذا الذي يجلس على طاولة يدار عليه الخمر سبحان الله لأن هذا في ما تستطيع أن تنكر عليهم اذهب ما تجلس معهم ما تجلس معهم وهذا كما يقال في الخب يعني هذا يقال كذلك في في الأنصاب والأزلام وفي القمار وكذلك بعض الناس ورأيتنا بعض الإخوة هداهم الله عز وجل عنده لحية ويلبس القميص ويجلس في مقهى مع واحد مدخن وهو يدخن أمام هذا ليس منكر هذا منكر كيف ترضى والناس الناس تمر وتنظر إليك وانت لابس القميص وعندك لحية ف يقولون ما أنكر عليه، فإذا الأمر عادي. وربما ظن بعض الناس أن أن السجارة حلال وجائزة، وهي هي أمر محرم. ويصل إلى درجة الكبائر. لا يقتل يقتل والإنسان بتدخين مهدد بالموت. وأنت تجلس معه، ويضرك ويضر غيرك ويضر المحيط ويضر الطبيعة. سبحان الله. يعني أحيانا نرى هذه الأمور. وإنما عليك تُنكر ما تستحي. إذا كنت تستطيع تقوم تبي له أنا ما أرضى ما أرضى هذا يعني إما أنك تجلس بدون تدخين أو, أو أقوم أو أقوم وما نرضى المنكر لو كان الناس على هذه الحال والله إخوان الكرام للسقامة حال كثير من الناس حال الله ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول مقالة عظيمة يقول لولا لولا وجود من يعين على المنكر وعدم الإنكار المنكر لما كثر هذا المنكر لما كثر هذا المنكر بل الإنسان تجد يرتكب المنكر ويجد من يعينه على هذا المنكر لا يجد من ينكر عليه ونحن نرى هذا الأمر ويقول كش دخلني أنا وغير ذلك ولا يتكلم الإنسان لا إذن هذا الدين يسقط يهدم الدين فالدين يهدم إذا لم نقم بهذا الأمر الذي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر فهذا أصلا من أصول الإسلام واصل من أصول الدين ولا يقوم الدين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلذلك علينا أن نطبق هذا الحديث اخواني كرام نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ينكرون المنكر ويمرون معروف في أنفسهم ومع ذويهم وأهليهم وأبنائهم ومع إخوانهم ومع الناس أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى مفقانا وإياكم لكل خير وان يجعلنا من عباده الصالحين هدات المهتدين لا ضالين ولا مضلين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين